50 languages ما إذا كان نو سي لا ادري ان كان يحبني لا ادري ان كان يحبني نو لا ادري ان كان سيعود لا ادري ان كان سيعود نو لا ادري كان سيخابرني لا أدري ان كان سيخبرني سيمستمع؟ نووسيه ان كان حقا يحبني ان كان حقا يحبني سيترنار؟ سي. كان حقا سيعود ان كان حقا سيعود سيامتركرار؟ نووسيه ان كان حقا سيخابرني ان كان حقا سيخابرني مي <تصفيق> اني لاتسائل ما اذا كان يفكر في <تصفيق> اني اتساءل ما اذا كان يفكر في ام <تصفيق> برغونتو سي <تصفيق> ان تي اونالترا ما اذا كان لديه واحده اخرى اني اتساءل ما إذا كان لديه واحده اخرى ام بروغونتو سي مانتيه اني لا اتساءل ما إذا كان يكذب اني اتساءل ما إذا كان يكذب <تصفيق> ما اذا كان يفكر في حقا ما إذا كان يفكر في حققا ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ ما إذا كان لدي واحدة أخرى نس دي بر ما إذا كان حق يقول الحقيقة؟ ما إذا كان حق يقول الحقيقة؟ Dubto que realment li agradi. Inni l'a-shuc ma iza kana yuriduni fa'la. Dubto que m'escrigi. Inni l'a-shuc ma iza kana sayaktub li. Dubto que es casi amb mi. اني لا اشك ما اذا كان سيتزوجني اني اشك ما إذا كان سيتزوجني ما, كان حقا, ما كان حقا يريدني ما إذا كان حقا يريدني ما اذا كان حقا سيكتب لي Maïa, si és veritat, em escrivirà. Si es casarà amb mi? No ho sé. Maïa, si és veritat, se't casarà amb mi. Maïa, si